ها؟ أنا صاحبة الله أظن عند التنامش بدعم المادة هذا أنا زعيم ذويتي في جنة المدهة المراقبة وقالنا في القاضي بعدما يدلون برأيهم وفكرهم وعندما مضالت مجرية يكون هذا أقلهم فما توجيههم قولي سلام عليكم لأنتم الجاهلين مثلًا شاعر ترى عرفني ذي قالوا لي بعد إن إذا يعني كونهم يعرفون اللي عندهم إذا جد نقشين قالوا حديث النبي أن زعيم في في ربض الجنة أوسط الجنة اللي ترك المراء. ممكن. هل في فرق بين المراء وبين الجدال؟ والجدال يكون اثنين جدال بالحق وجدال بالباطل وجادلهم بلتي هي احسن من الجدال يشرع لكن بلتي هي احسن, أحسن, أحسن, أحسن أما اما المراء شيء مراء فقط ان يريد ان يظهر انه علام وغيره المهم قولوا روحوا تعلم الفرق بين المراء وبين بين الجدال اه يجب ان نعرف الفرق اه لما يعرف الفرق بين قعده وجلسه يعرف الفرق بين المراء وبين الجدل من باب اولى يقول ورد ان عمر الخطاب لها ان يتبع الرجل اتبعه وقال لابي بن كعب لما راى الناس يمشون خلفه اي وما ترى فتنه للمتبوع ومذله للتابع عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه وهل يطلق فيه المشي وراء العلماء <تصفيق> قالها عمر أو الرواية جاءت موضعين عين موضع الأول في يعني التتبع والمشي والمشي ملازمه ما يفعله ابي بن كعب من قبل البعض بعض التابعين عندك حاجه تعال عندك حاجه تمشي وراه لمجرد المشي والحاله الثانيه في بعض التابعين كان يطلب الدعاء من بعض الصحابه يعني اشتهر انه يطلب منه الدعاء طبعا هذا الأصل عندنا مشروع لكن إذا يعني يقول كل شيء إذا زاد عن حده بس لا وإلا يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسى من الدعاء يا أخي عمر طلب الدعاء من من من عباس عباس ها ويش. عمر يتوسل لأويس وعمر صحابي بس صحابي ثاني رجل في الأمة بعد أنه سلم ثاني رجل في الأمة بعد أنه سلم يتوسل بل وكان يتتبع ويتحين مجيء الناس من, من اللي لما وصل أويس لما وصل بس رحل بل الشاهد الأصل ها جواس لكن إذا زاد تخاف وهذه الكلمة هذا معناها فتنة للمتبوع فتنة للمسؤول ليش وجه الفتنة ومذلة للسائل السائل لا شكل المذلة في السائل واضحة لكن الفتنة في المسؤول والمتبوع لا زم زم.الشبلون كذابين ما زم ليش هو من وجه الفتنه العوج لي.آه.مثل احنا أحيانا يعني من من نحن هذا يقبل الراسك هذا. ولا من وراء يجي فبراءة أعتقد الله منع، هاه؟ يعني وعي النفس، يجي فيه شيء العوج، وإذا جاء العوج تسلسلت الأمور، حتى والعيال بالله يفتن في باب دي الفتنة في باب الدين والمذلة من باب التعرض والسؤال والإلحاح والأصل في السائل أن يسأل مانه ولا يذل ونه اخضاع لله والفتنه لا شك واضح او هذا الذي قال له ادعوني ها يا شيخنا شيخ الباني عليه رحمه الله رايشان الحديث هذا يقول كان عندنا واحد مشهور جدا في الشام في سوريا يقول لا, لا يعني عندهم انه اذا دعى كذا تحدث عليه واحدة واحدة فكانوا يأتون يعني من بس يقول ليش يجيبون النارين يجيبون النار بس ادعو له وتنالي على طول ذاك شي يسوي يقول حتى رأيته بعينية كذا كله يعمر الشارع وذاك يقول لي يا شيخ ادعوه وقف في وسط الشارع يا الله وبدأ يش, يش يدعو يدعو بهذا يدعو بهذا هذا أحمد القصة أحمد بن رحمه تعرفونها؟ لا كيف تشرح يعني هذه المساله المسألة أحمد بن رحمه جاءته امرأة أجوز كبيرة في السن ودخلت على أحمد دخلت على مجلس أحمد مجلس أحمد كله طلاب علم ها وناس تعلموا منه فهذه امراه أستأذنها وألحت من دخوله راح استأذن وقال وادي في واحدة أجوزة. ها اختلاب ها اكثر من الناس تسالني الايام عن الاختلاب ما ادري ايش اللي حاصل يقولون انا في, <السنة> والامس والامس <واحد> <يقول لنا في سنه امس وامس واحد يقولون انا في باقي لي سنه ونص في كلية الهندسة يقولوا اختلاب كنت انت نايم توك شفت <الفترة> الاختلاب <تصفيق يصفح> أنا نص باقي له في الهندسة، وقال لي فكر أنا وإيش هي قلت له خير إن شاء الله تطلع قال لي والله أنا هذا اللي جاوب يميل إليه وهذا اللي برتاح له، قلت ولد بتطلع وانتي تروح؟ قال لا أنا ما أدري أنت أنا أستلك قلت له طيب أنا أستلك، أنا أستلك وبعدين أنا أجاوب، هنجاوبني على أسئلتي وبعدين أنا أجيبك على سؤالك، قلت تطلع وانتي تروح؟ قال ها والله ما أدري تقعد في البيت قال يمكن قلت زي اللي قعدت في البيت تروح للمستشفى في يوم من الأيام بتزور ولا بتعالج قالي تروح للسوق قالي ايه ايه تروح لكذا ايه تروح للحج ايه تروح للأمر ايه قلت يا البهيمة عطني مكان من هذه الأماكن اللي ذكرت لك إياها ليس فيها اخيلات صار يضحك قال جزاك الله خير فهمت قال فهم أم ربع ساعه ردك علي قال <تصفيق> ترى اني فهمت منك اني بك أكمل قلت لمية في مية أكمل إلا أن كنت فاشل خايف من الصبور تبي تتعذر اني والله لا أنا تركت من باب الاختلال تظهر البطولة يوم انك بتفشل تتقل الله ما صدفعت. في فتنة عندك بابين تزوج ما تقدر صم كل يوم روح للكلية وانت صعي هذه وصية محمد صعصع. أما الاختلاط ففي كل مكان. كل مكان. الشاهد العجوز دخلت على أحمد. تحمد الله يعني. فبكت. يوم جاءت أحمد ما صدق التوصل وين؟ أحمد. عند أحمد. وحق لها والله. ها؟ مم. الله حق لها. فبكت ثم قالت يا أحمد. لا بنت لي عندها ولد واحد. المحيح وقد اشتدت به المرض فادعوا الله تبي أحمد وطلاب أحمد في المجلس هذا يدعون لي المريض ها لو أحدان قلنا لا لا ونقول لهم أني داعي فأمنوا يلا مرحبا ها بالله تبارك ورحمه الله تعالى ورحمه الله قال يا امه الله انت ادعو عز وجل يا احمد قال قال لك انت انت هذا ولا ليش وانت ايش ادعيلي بكت المراه وزاد بكاءه وخرجت أدين قلها الله عبد الله بن كليابتة يعني أمرها وكذا قال أنا ادعو مو شرط إيش قدام لكن أيضا أردت أن تدعو هي لأنها مضطرة وقلبها على ولدها أكثر من أحمد ولا لا ها وبحرقة فالدعاء إذا كان بحرقة وإلحاح وحاجة ودعاء أم لولد لا شك أنه أط ما عنده غرور ان الدعاء افضل من دعاء العجوز لا لا الدعاء العجوز افضل من دعاء احمد بن محمد رحمه الله ومثل هذا يكفر من المؤمن والماتصمم رحمه الله الشاهد ها؟ لا شك مثل هذه المواضع مواضع الفتنه ينبغي الابتعاد عنها ومواضع المدلله ينبغي الابتعاد عنها اما عندك سؤال تروحين تسالين كان أذكر شيخنا رحمة الله عليه شنيقي يجونه بعض الناس أحيانًا بعض الأسئلة سؤال يعني سؤال إحنا فعلا نبي نسمعش نبي نسمع جوابًا نبي نسأل سؤال دقيق جدا فيقول له من مثل ما لقاني وبعض الناس يكذب يكون السؤال له هو يقول يا شيخ في واحد كذا كذا ما يقول أنا يقول فيه في واحد قال سبحان الله متعودينها هذا جاء قال لي شيخ يوه. قال من؟ قال الواحد قال لا أروح خلي الواحد يجي هذه مطلوبة إذا كان فعلا هذا الواحد يدز فلان يسأل عنه له ليه هم تكبر فكنا نحن نبي الجواب بدنا نسمع الجواب شيخنا قال لا طيب ليش ما قال ذل السؤال نصف الجواب شو الفرق؟ كونه هو بنفسه يجي يقول أنا حصلي بتصغر هذا لما أقول الكلمة أنا أقول إياها مع هذا التصاغر لعله يكون مظن أعظم أن يتبع ولا واحد راح قال والله بير بيرجع بيقول شنو الشاهي يقول لك سو كذا ممكن يسوي ممكن لكن اذا هو جاء وتواضع لله عز بيعرف الدين بيعرف الحق فهذه مدعاه ليش فق فعلا فقه وبعدين قال لا تستغربوا هكذا كان اشياخنا كل شيوخنا كانوا على هذه الطريقه فأذ لكن ما أكثر اكثر من اللازم لا والا ذل السؤال مطلوب التواضع عند العالم مطلوب والخضوع عند السؤالين هذا السؤال هذا العالم راح يعطيك حكم ما؟ <تصفيق> الله نيابة عن الله عز وجل بيجيلك إلا أن تسألوا الحكم الشرع فهو نائب عن الله عز وجل وعن الرسول في بيان دين الله تعلمون لا شك لكن لا تزيد إياكم <تصفيق> والله الأزيادة قولي والله حديث جميل قال <تصفيق> ها طيب هذه يا وراكم ها هذه ما ما شاء الله جدا هل هذه الفتوى افتيتم بها انا يعني شيخ رحت التصوير قالت لي الموظف هناك نجتها طالب اعطتها الورقه هذه قالت لها فتوى صح في الجمعيات اي هل... الجمعيات شيخ ألي يسوون هالالمدرسات او المهات يعني كل شهر قطوا قطيعة تكون حق واحدة شهر الجاي كلها <تصفيق> إيه تبي جاتي بناء وعرضتني فات وقعدت هذه حق الشيخ شيخ فهمت؟ والله المدير لا كتبت لا يمكن نقله عندك نقل شيخ هل الجاي سار على لكم في المحاضرة؟ سجى لكم في المحاضرة بس حنا دائما نقول يعني اللي اللي يقال في المحاضرة أو يقال في المشافهة ما ودنا يحرر إلا بعدها بالطلاع عليه. بعد المراجعة <تصفيق> الواحد أحيانا قلت كلمات يا بهيمة لا يكون سجري يا بهيمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أو مراجعتها من حيث اللغة أو مراجعتها بكرة أشطع يقولون أي غلطة فيها يقول شوف شوف البهيمة يكتبوا يضرط يكتب فتوة ويخطط ها؟ ينسب الخطأ لمن انتبه تحرير المسائل دائما أمور تحتاج إلى دقة أمور تحتاج إلى استعراض أمور تحتاج إلى ذكر دليل أمور اختصار إطالة نعم. شيخ الجمعيات هذه جائزة ولا لا؟ هذه أول كلمة أول كلمة هذه سبحان الله هذه سبحان الله انتشرت انتشارا إيش؟ انت بتكتب غريباً غريبا كتب قريبا بالقاف انت حرام عليك الان اربع كلمات كل كلمه فيها خطا الصوره الاول واضح اذا المحذور اللي قلته آه. مغنون الا متيقن ما هو مغنون بل بل متيقن يا بنتي نعم والله ما ادري تبين راجع لك اياها انا راجع لك عشان صححها هي روح يقول أو له أوقف التوزيع ما توزع الا بعده كحكم عام هل هي جائزة؟ نعم. كحكم هل هي جائزة جمعيات؟ شئ هي؟ جمعيات. إيه. كم سنة عانا بالكلية؟ ها؟ كم سنة لتشوف ها؟ ما سمعتيها مني هذه؟ لا. ليكن أنت فيها ها؟ لا. لا حرام. هذه جمعيات حرام. اه تعبروا نصيح انه حرام اللي قال يقول ليش لا احنا نفس الحق نفس الحق نفس الشيء احنا كانوا يسمونها شنو جمعيات يقولون احنا مجموعه سوى ولا جمعيه <تصفيق> لهم حرام وناس ما صدقوا وناس كذا والله خلوني اشك رحت سالت شيخنا الشيخ صالح الفوزان حرام الواضح الصوره واضحه جدا سالت مشايخنا كلهم وجاتهم فتوى الشيخ صالح الفوزان والحمد لله وزعت انتشرت انتشرت على الشيخ صالح لا. الشيخ صالح والشيخ عبد المحسن كل مشايخنا الان من تقريبا سنه ودون يجون شو يقول يقول شيخ أحنا مسوين قطية. غير اسمها. الفتاوى اللي جت تحريمها باسم إيش؟ باسم الجمعية. جاء الآن يقول إيش؟ بكطية. يقول قطية. يقول قطية يقول إحنا متعودين هالكويت قطية قطية. ثلاثة كت. أوكي. القطية. ها. تنتظرين يرجعونها رجعونها ليش؟ لا. القطية يربطونها. ها. ها. إعانة. إما لمرغة أو لحاجة أو لفاقه أو الحاجة آفة ولا شيء كذا أو بتزوج أو عندك فيك طول ليش بدون آه ما فيها رجع قطية هذه القطية قطية كلا هو هو يبي ينتظر مصيبة تغيير المسميات آه قطية يا بنتي احنا دائما نحرر المسألة من الجانب الشرحي وانتو ايش سميتوها ها؟ كان يعني قديما يحذرون من تغيير الأشياء أو تسمية الأشياء بغير, بغير اسمها لكن ما كان عندهم مثال مشايخنا اللي قبل إلا في ثنتين الخامر والموسيقى قال الخامر يوم بغوها تنتشر مش مشروبات روحية ما الروح شو علاقتها بالروح كل مكان ساد انها مشروبات روحية يعني شنو الروحية إذا الجسدية وين ها وين الروحية تقابلها جسدية ها وين والموسيقى سموها إيش غذاء الروح أو لغة التفاهم بين الشعوب ما تح كل الشعوب ايش تفهم لا صفق يعني رقص رقص كل الشعوب تفهمها اللغة <تصفيق> ايش التفاهم بين الشعوب وغذار الروح يبص مصيبة قطية جمعية <تصفيق> ما, ما ليش من الاسم شوف شو حقيقتها حقيقتها يا بنتي نال قرض مقص ولا لا على ان هذا القرض ينتفع منه من كل المشتركين اذا انت يا المقرض سوف تنتفع ما حد انت احنا عندنا الاصل في الشرع ان الذي يقرض لا ينتفع ينفع غيره الاصل في القرض انتفاع المقترض وليس انتفاع المقرض إذا المقرض انتفع تحول من قرض واجر إلى ريبة, ريبة. إلى ريبة. كل قرض جر نفعا يعني للمقترب فهو ريبة قاعدة هذه هذا حديث لكن قالوا وستند فيه ضعف لكن جميع مثل ان الماء لا يمد شيء الا ما غلب على طعمه هذا الحديث ضعيف لكن باتفاق العلماء جعلت قاعده كذلك هذا كل قرض جر نفعا فهو ربا الربا مو فقط انه دينار بيصير دينارين لا احنا المشكله فهمين يعني انه لا الربا معناها في ايش في زياده ما بينسى كل قرض جر نفعا واضح باب ثاني للمانع ايضا عندنا حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض وشر لما تقرض لا تشترط على المقترن هذا مشروط ولا ما مشروط هو مشروط ومسجل ومتعاهد عليه ومتفق عليه ولا لا قرض وشرط أيضاً ما ينفع. يعني واحد تعطينه مبلغ من المال قرض، يقول لك أنت ما شاء الله أنت مدرس لغة انجليزيه ولا مدرس رياضيات، وانا عندي ولدي ضعيف، تعال تدفع علي يومين درس خصوصي، ها؟ بيجي ولا ما بيجي؟ لأنه يبي القرض، محتاج للقرض، هذا حرام. لي قرض، وشرط ونافع فالقرض إذا دخل معه شرط، والشرط لصالح، ها؟ المقترض او دخله نفع والمنفعه لصالح المقترض صار قرضان واضح اذا تحريم الجمعيات والقطيات ما ها يحرم من كم باب لا واحد يكفينا لكن هنا عندنا بقى. واضح ها قولي الحطه العاديه اللي ما في منها لشترون بيت تعاونه والأخوان والشرف هذه جائزة في رجعة لا يعني إذا زاد هم شيء هم تساعدوا فيما بينهم كل من اللي يقدر عليه وشروا بيتاً وكلهم إيش شكلها غير حبيباً ما مهو غارب ما مهو غارب وذا زاد مبلغ يوازعون بينهم ما هذا ليس اللي <تصفيق> هذا الأصل فيه العفو يعني يمكن يكون واحد دفع أكثر من واحد صح أنا أغلى من أخوي الصغير أخوي الصغير أغنى مني هو دفع عرصة أنا نعم. شيخ هو قرض من بلوك ها قولي شيخ تنظرتها لا يعني يا بنتي أي مسألة خاص بباب المعاملات اللي. لا في صح الأصل فيها اللباحة لكن احنا قلنا اللباحة ما هي ها ما. ما تمنع المباحات كل لها عندنا توقيف وعندنا منع وعندنا لباحة لباحة مطلقا هي مباحة إلا ما, ما دخل فيه دليل يمنعه فأنت تعطين الصورة حتى نشوف في دليل يمنع ولا ما في دليل يمنع واضح وإيش الصورة اللي عندك؟ مثلاً يأخذ مبلغ معين مثلاً عشرين ألف أو ثلاثين ألف بعدين يعني أكثر ثمن إذا خدعك ما يدفع شهري شهري شهرية. يدفع مبلغ معين أناي قرض مبلغ نفسي هذا جاهز ليش؟ ليه بياخذ قرض ما يرجع بس بزيادة شيء بس ما يأخذ زيادة زيادة إذا جات الزيادة هي ما تصل على الزيادة. زيادة تقول بس قرض بيرجع على إيش على دفعات شهرية كلام واضح في ناس ما جابوا اليوم راجل هذي بس أنتوا آخر شعبة اخر آخر شعبة نعم شيخ نفع في القضية؟ شلون؟ المصنع اللي حربناه من القضية أي منفعة؟ يا بيت ما في منفعة أنت ليش دخلتي من الجمعية هذي؟ ليش دخلتي من الجمعية؟ جاوبيني حفظ المال بس يعني هو يعني حفظ المال يعني جدا. لا عندك مش مشروع تبين تشترين سيارة تشترين شيء تشترين كذا ها الراتب ما يكفي ها هذا الشهر اللي بيسد دوري ييجي مبلغ كبير أقدر أشتري إيش حاجة مون منفع ولا ما ينفع؟ حتى قرض لا بد أن ها؟ حتى قرض لا بد أن تدفعه للمقرض المقرض المقترب كيد يعني أصلاً القرض شرع لماذا؟ انتفاع المحتاج المقترض مو المقرض أنت محسن أنت تساعد غيرك تعاون غيرك أما تقرض وانت تستفيد لا ما يجوز شيخ يعني ليش ما نعتبر الصورة إن مبنى عطيت هي دفع وهو رجع يسدد هدي على ليش ما نعتبر الصورة إن عطيت على أقساط ورد هدي دفع واحدة طيب واللي أخذها أول مرة شو تسوم منها <تصفيق> أول واحد يأخذ أول شهر يأخذ يقد يدفع هذا ما دفع مبلغ عشان يرجعوا أقساط <تصفيق> لأ أنا مرضي كده شخصي شيفرو ديوني أنتي تبي تقول مبينها يا بنت ها ما أفسد الدين لله إلا التأويل لكن تعالي أول واحد هذا ما دفع مبلغ كبير عشان يبدأ إيش يستر ولا دفع اسوره ورا مبلغ كبير وما لافع له ها جزء من شنو هذا ايش الاشهر الجايه شيخ لهم هذا قرض اسمه ايش الشرع ايش تسمينه هذا اللي أول واحد اقرضناه مبلغا من المال صح راح يرجع لنا ايش كل شهر لكن جميع المقرضين سوف ينتفعون كما انتفع المقترض الاول اذا كلنا ايش يقرض ويقترب وكلنا ينفع، ها، وينفع غيره. واضحة صورتها. يا شيخ شفت بينها بين لو أني أقرأ دخل في قطية أو جنية أو أني أقراة مثلا عدت شر أشخاص متفرقين وردوه لي. كل كلهم نفس المبلغ. ما أقرأ فيهم حق صورته ما كنا، ولا دفعتي لهم العشر، بل يمكن أنت تأخذين أول شهر. وي وش تقصد؟ أعتبر, أعتبر،, اعتبر يعني شنو؟ احنا بالصوره الحقيقيه اخذتي مبلغا من المال ما هو يعني كل شخص تسأل. يا بنتي عطوك اول شهر الفين دينار شنو هذه الفين اه شرع كل مبلغ تاخيره وعليك بترديها اشو ايش؟ اسمه قرض بتسمينها قطية حطيئة وكيفش شرعا ما بي لها إلا تخريج أنها قرء. المسألة الله متيمنها من زمان لكن سبحان الله تزداد لا يغيرون. اسمع يا متيمن يعني, يعني هذول بعضهم يقول هذا من التعاون على البر والتقو. <تصفيق> الله عز وجل ذكر في القرآن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن سبحانك لا شا. مفسد بوصف الله وهو يرى أنه مصلح قصلي بل الإنسان على نفسه مصيره ولو ألقى دائما الإنسان لا فجأة يعني يجد مبررا لجميع أفعاله وإن كانت في أصلها لكن راح يجي يقنع نفسه انه منظرها من زاوية ابراه ويهمل الجوانب لا لا الموضوع لازم تشوفينه من جميع الجوانب نعم دكتور اللي بيقول لي الحديد شنو الحديد حسنا ايضا قولي لي تورق الاول تورق تورق يعني شنو طلبوا عطيه صوره التورق صيبتنا مح مو انا اللي أدرس الباب الثالث. إحنا ندرسكم فقط باب العقيدة والتوقيف يا بنتي باب الإباحة دائما شوفي المسألة صورتها وأوقعي عليها الاسم الشرعي. يسمونه تورق يسمونه مرابح اليوم. ها سمونه بيع بالأجل، اشتراه بالنقد وبيع بالأجل، كل أسماء كثيرة جدا. عطيني صورتها. احنا عندنا شيء يمنع، يعني هذا الواقع الآن في بيت التمويل. قولي لي شلون اروح أشتري التور، تورج جائز. أن نشتري نقدا وندفع نسيئه جائز بفرق بالسعر أو أنا أبيعك مثلا تعالي قولي أبشتري نظارتك، أقولك يلا دينارين نقدي تبينها مقصار خمسة وثمانين. يقولون هذه ربا مشكلة لا مهو ربا أي أي أي ربا لا مهو ربا عبان هم زيادة هذه ربا هذا مهو ربا هذا مباح أبيع تشيها نقدا بديناري ومو هذه المهوات المتشفة هذه المسجلة والله تبينها نقدا ما شاء الله شو حلوة نقدا حسر بدانها بيها تقولي لا والله ما عندي حسرة أنا أدفع لك كل شهر إذن عشرين دينارين سعيد كل شهر دينارين إلى عشر شهور صار عشرين جائز, جائز. بشرط أن نفترق عن بيعة واحدة نفترق ونتفق على بيعة واحدة إما نبداً وإما نسيئه هذا التورق اللي يسمونه تورق جائز هنا لكن بشرط أن البيعة الأولى تنفصل انفصالاً تاماً عن البيعة الثانية. الصورة اللي س... والله أنا كتبتهم. كنا فاحيل وجلسنا مع المدير مدير الفرع وكتبنا أنا قال كتب لي كتبت لك كل شيء. لكن نظرته تجارية. الآن دخلوا الصورة الثانية، لكن اللي يجي اللي يطلب الصورة الثانية ينفذونها له. وإلا فهم صورتهم تروحي تقولين إن أنا أبي قرض لا كذا صار يعني أشكره أبي شنو أبي قرض لكن ما أبي فلوس أبي عن طريق الحديد على طريق السميث أنت يشتري من بالسبيت والله <تصفيق> ويشتري من الحديد لكن حطينا الحديد والسميد ها حايد أحس إنه حايد ما شاء الله عاد تشوفه خلاص نبيعت الآن ألف كيس سمنت بمبلغ كذا وانت فورا ها توقعين اني أنا علي دين لبيت التمويل لانني اشتريت ألف كيس عشر ألاف كيس مئة ألف كيس سمنت او مئة طن حديد ها وتوقعين اني شريت وانتي لا شريتي ولا رحتي ولا شفتي السمنت ولا شفتي الحديد ولا انت بحاجة للسمنت ولا انت بحاجة لي اذا الاسمنت والحديد عبارة عن هذه تدخل في حديث النجراح نقوله بعد قليل في نفس الجلسة بعد ما توقعين وسجلوا عليك وكيفية الدفع راح تدفعين كل شهر كذا لمدة خمسة سنوات عشر سنوات واضح وحطلوا عليك الأرباح والدنيا كلها يقولك الآن نشتري منك عندنا من يشتري أو يقول عندنا من يشتري منك هذا الآن أنت في الحديث ولا أنت أنت رايح مثلاً تقولي لكن بنفس المكان راح توقعين على اوراق ثانيه نبعناها كلها ما شاء الله ألف كيس بعتيهم لحظه لحظه واحد شروا منك الألف كلها ويعطوك يقول لك فلوس روحي لك عند الصراف يعطيك ثمن البيع اللي انت بعتيه اللي هو بالنقد واللي تسجل عليك على اقساط لمده خمسة هذا حرام، وإن كانت الأوراق على إني أن اشتريتي ثم بعتي هذا حرام ليه؟ بيعتين في بيع، واحد تدخلها، وأيضا نهى عن بيع العين، النبي صل الله عليه وسلم تدخل في بيع العين، وتدخل في بيعتين في بيع، وتدخل في أنك بعت مالا تملكي لا ويمكن بيت التمويل باعنا شيئا لا لا يملكه فقط حبر على ورح ورح لا هم عندهم اسميت ولا عندهم حديد كذابين سيارة نعم عندهم لكن حديد واسميت ما عندهم لكن هذا اللي ما واضح الكلام فدائما بنتي حرر الصورة كثير من الناس لا يعتمد على شنو يعتمد على الوصف الوصف اليوم الناس ها تقلب كل شوي ها الحي يقولون ايش يقلب الحي يقلب نعم عقيدة عقيدة لكن يلا ما عليه اليوم مثل ما يقولون اجازه استراحة ها اجازة مين ها حقيقه مو, مو اجازة حقيقة هو <تصفح> حطام <محطة. تصفح> بعدها كنت بجيب لتوراق مسيحة مشكلة أنا هذا آخر يوم لي معكم. ليه؟ أنا كنت أتمنى وحاولت وسعيد أني أكمل الفصل لكن ما حصل. ليه؟ وتقدير الله عز وجل يعني سبق. أروح وأ... للعلاج. إن شاء الله بيجي غيري يكمل ويدم معكم في المعتزله المعتزل لكن والله نتمنى. أنه ندوس بطون <تصفيق> حبت الجبار وحسين لكن اسلموا من ها؟ دوسنا في بطونهم لا الله أن من هو يعني خير مني ويشرح لكم هذه الأمور أنا هذه أوراكم بصحة حوحت عليها الدرجات ونعطيهم الكشف إن شاء الله بعض الكشف لي سكرتير وأرجو لكم كتبتوا جيدا <تصفيق> بعض الناس يمسو من قل لا مو لكم شوفوا إيش الفوائد راح مسك المذكرة كل جملة حلوة في المذكرة عجبته قام إيش كتب يعني مثل ما يلخص لكن يكتب سطر ويطوف اربع خمس إيش أربعة أنا تعجبت بنتي إحنا قلنا حط نقاط قل لا إيش استفدت من حديث الاختراق إيش الفوائد اللي قلناها إيش الفوائد اللي قلناها لما درسنا باب حتى واحد من كثر ما هو ما أدري بهيمة بريد بأف لا يكون أنتو عندكم هذا ومسك المذكرة من أولها حتى الكلام اللي في التاريخ أنه كانت الأمة أمة الواحدة وأبو بكر ما وعمر كذا ما غيره وعثمان ما غيره والله كذب وبعدين كمل كمل كمل وراح دخل في الخوارج وانتهى منهم دخل في المعتزله وانتهى منهم دخل في الاشاعره وانتهى منهم انا اتعجل في الدرس كاتب لي ها مذكره ثانيه انا قلت فقط المقدمات ها. هاي الافتراق ثم الخوارج ولا لا قلنا حتى المعتزله ولا لا قلنا ولا ما قلنا اي كل واحد بيقول كذا هذا نسي راح على نلخص وجيب يختار بعض العبارات ومشى الى انتهى من ان كلها شكراً لكي خلتت عن المرتب ها؟ أنا مادلة على التيام كتبت عن المرتب وصلت الى الصباح الثلاثة قولاً شكراً لكي مسكين؟ يا شكراً لكم بعد باقي لنا من؟ لكي خلتين بلاش بلاش يعني لماذا المعتزله والشعره اعطيتني أنا, انا بقيت نفس اللي قلنا المعتزله لما ننتقل من الفرقة ان نطلب شيء ملخص الفوائد الله كتبت المعتزله لا ذاك سبقك خلاص لا نقدها ولا؟ تنقد ولا من من الفرق نفسها؟ يعني تبين كتب المعتزلة من المعتزلة اللي يمدحون الاعتزال ولا اللي ينقدون الاعتزال؟ لا ينقدون. اللي ينقدون. ابدال يقلدون يا بنتي كثير جدا بدءا من ابي الحسن الاحسن من رد على المعتزله هو ابو الحسن الاشاعره لك الردود احيانا تتضمن بعض الكلمات وبعض العبارات اللي يسميها الشيخ الاسلام ها مطبوع لا شنو هذا خاصه المقطوع ليش تاخرت ها انت لخصه اعتذر اقول احسن من رد على المعتزله لا شك اقول حسن ليه <تصفيق> صاحب بيت ها؟ يعرف البيت يعرفه من الداخل حق المعرفه لكن يقول شيخ الاسلام وردوله واضحه جدا انه احيانا تتضمن يعني عبارات المتكلمين وطريقه المتكلمين وهذا كثير لكن لا شك يعذر في هذا الشيخ الاسلام سماها قراث هو احيانا احيانا يدخلها حتى في التقرير اما في المناقشه فكثير جدا في التقرير احيانا تفتلت منه بعض هذه الكلمات والعبارات وروح يسجلها في تقريرات باب الاعتقال لذلك الحذر واجب لا شك لكن يعذر لا شك أنه لما يقول شيخ السلطه دي مثل الرواسب رجل أربعين سنه معتزلي وبعدين سنوات عده كلاب وبعدين فنخير دخل على مذهب اهل السنه الا تبقى فيه رواسب واضح نعم اقول كتب ابي الحسن بعض الردود على المعتزله وبعدين علماءنا قديما وحديثا ها أحمد بن حمل والأئمة بعدهم بشر المريك كل ردوا على بشر وعلى بشر كل هؤلاء ها الدارمي ومنند رحمهم الله كل ائمتنا بلا استثناء لهم ردود على على المعتزله وعلى الاشاعره وعلى غيرهم والكتب العصريه كثيره جدا ما اعرفها اكثر ما دائما نحب الكتب إيش القديمه ليه ليش ايش الفرق دائما كان شيخنا يقول عبد العزيز بن باس رحمه الله يقول الأولين ألفوا ما يريدون بالتأليف إلا وجه الله عز وجل عن للسنة في النيات كانت صافية سبحان الله البركه جعلها الله عز وجل في كتباته أما اليوم اللي يكتبون إما يبي رسالة دكتوراه أو يبي رسالة ماجستير هنا أصحاب الماجستير يدخلون هنا ماجستير يكتبون رسالة المهم ها. يعني وراها ايش وراها شهاده وراها وظيفه وراها او مثلا التجاره يطبع ألف كتاب ألف نسخه ألفين نسخه يبيع بالدينار ما شاء الله فلوس ها اليوم يقولون التجاره بالكتب من يعني انجح انواع التجارات يقولون الحمام اكثر لكن يقولون لا الكتب اكثر اللي يبيعها ما اللي يبيعها فالشاهد نسال الله ان يوفقنا واياكم امين حد عنده ملحوظه عنده شيء ها بيع شنو بيع اسمع بيع اسمع يقولون بيع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسماء اسمع أسماء. أسماء جدا لكن اسمع وحطوا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع كتبت اسمها ها الكل اسمع اسمع في اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لا يعرف انا ما اعرف اللي حضروا فوزيه سلام ها وين فوزي فوزيه سلام من هذه ما جابت ها قلنا في حجاب في اوراقها بلقيس بلقيس ها؟ ونقرأ غياب اللي انا ما عندي غياب واحد يا أولا. واحد بس؟ لا، سنينة مجموتي غاية من أول الفصل لازم عشرين شرطة عندك كم شرطة؟ في شوين؟ ها؟ ها؟ أنا عارف أنا ما أحبني شيخ، فقول يا <تبعنا في فلسمع> بنت السعودية <تبعنا في فلسمع> إلا إذا تسمع شهيد السعودية ويقول لك نعم ونتم تسمعين <تبعنا في> ما شاء الله كرمان أشي خفي لحد يقول أنا راحة اليالان هذه مصيبة أكبر إذا في حد يرد عنها المصيبة هو أعظم <تبعنا في فلسمع> <تبعنا في فلسمع> أعظم لا لا خليه نورك خلي تجعني بعدين بعدين طابق هروياتي ألطاف غاز تحجيب تحريب نعم كتبت هنا؟ نعم نعم سهيا نعم هنا ما كتبت ليه؟ كنت قاعدة نحن شنهو؟ النبي لا لا <تضحبا> <تضحبا> ده مستشفى الحديث المهندك يا دريج توصلين لي اياها بكره بعد بكرة ها وين بنت ها خلاص اعطيك العنوان اعطيك التلفون اذا في حد اخوضك ولا حد ولا كذا بس يجيب لي احد في المسجد اذا في اي مكان نتواعد يجيب عليه تلفون ان اذا خلصتي نتواعد معه ويجيب لي احد طيب لانني يوم لا حد مساعد لا حد مساعد هذا انتي زي من مريم مريم ماذا اسمت؟ اسمي اه اه احطينا اشارة عندك طيب مريم مثعي مريم سام مدلول، ها اوراقك ها طيب منيره عبد الله منيره عبد الله كل هذول الغائبين وكلكم تسمعين يقولون نعم اسماء غيث وركتج وزيه ماهل وزيه وركتج ضيفه سلطان نعم ضيفه جيد دانا محمد نعم دانا ربتت مريم علي نعم آه. موجوده موجودة, موجودة سارة خالد جيد عهد عبد الله نعم موجود آه موجود و... والمشور سحبت ها؟ سحبت سحبت زين نشو شوف <معنى> هل هل بسمينها؟ ها؟ شيخ مجوز صح؟ شوف اه اه ايش سموه كيف ها؟ شوف شوف كيف بني؟ اه بس احني ها؟ <تصفيق> ريم ريم دخيل لا. ها موجود هما مشعل ها مها احمد لا. مها لا. ليه هم ولا حد قال لك لا قال لها هذه ولا حد قال لك صيبا طب ايش ما بارك الله فيكنا ضروري جدا شيماء خالد مو شيماء ها عندها غياط شيماء وينها بلغوها ماني بلغها هذ اللي غايبين بلغوه ها طيب ونورا معمر ها ها لا اوصلها بانه وي الله يعنى وياه مش فيكم ليش بعد انا انا جاي لكم يعني يفتحوا المذكره وبس ناخذ المذكره ها ولا لا. ساره جابه وين ساره ها ورقتك ها ايه انتي انت كاتبت لي بعقيده واحد ايضا ها ها ما شاء الله ان شاء الله Rifa'a Abd rahman Nee. Tibi nu rukte je ja. عارف؟ <تصفيق> <تصفيق> ولش ما كتبت بس بس بساعة نقول إني ما كتبت بس ما ها؟ ليش ما كتبت زين ليش؟ بس بساعة نقول من اللي ما كتب ما قلت شيء ها؟ عائشة فلاح وين عائشة؟ ها؟ وردت ولا نشتكي عليها ها؟ زيه. اسماء ناصر اسماء ناصر فاطمه محمد مسلم ها وين ورتي شن؟ الحمد لله امير فيصل عبير عبير ها اسماء ناصر حطت وطلعت ها زين ساره احمد بيسان ها زين الحمد لله ولا ترون اشتكي عليك اسرار فايز ها ها الحمد لله لطيفه بيسان ها زين الحمد لله وفجر عبد الله ها فجر زين واضحه ولا لا واضحه وعائشة عبد العزيز ها موجود الحمد لله Barek ik hou van jou. Hoi, nou ja.